أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من الله الرحمن الرحيم ولقد برسولي استمزئ قد سيروا فلا ا ل ض ث و 「うわ<音楽> o e h Jenny! 「なん じゃあ。 「終わり」 よっ you know? o n e Dad! う <William. S 2> <William. S 1> No one. a n fellas. <laughs> b a l l i t g